انا في الدنيا دي ضيف وحيد مع اني في الناس ومفرح في الحياة اخطائي والشيء للدنيا And a little a Én a fárgy, ami most láthat, és nem láthatni. Én a What لكن ما ممسي انا الفرح اللي مش شايفه ولا شايفني انا الحب اللي مش عارفه ولا عارفني انا الحزن اللي كبرني انا الجرح اللي كتبني عرفتو انا